معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في نسختها الخامسة عشرة المقامة في جامع معاوية بن أبي سفيان بحفر الباطن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع أما بعد فليس عندي مزيد على ما سمعتموه في المحاضرة من أخينا وزميلنا القديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح محيدين الذي تربطن به زمالة وخوة في ذات الله منذ ستة وخمسين عاما أظن في ذلك الوقت لم يلجأ أحد منكم لا <laughs> احد